صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين الكلام فعلان السنه الثانيه في المسألة الثانية يجوز أخذ مال الصاد أينما وجد، لكن الاحوط إخراج أمسه مطلقا مسألة مال الناصب عندنا مطلبان المطلب الأول جواز اخذ ماله والمطلب الثاني, والمطلب الثاني ان الخمس الثالث فيه هل هو من باب خمس الغنيمه بالمعنى الاخاص بحيث لا تستثنى مؤونه السنن او من باب الغنيمه بالمعنى الاعان مطبخ الفائده فتستثنى مؤونه السنن أما بالنظر للمطلب الأول وهو حليتنا للناصر وقد استدل عليه بعده اهل الدليل الاول ما ورد في نجاستين وان الله لم يخلق خلقا انجس من الكلب وان الناصب لنا اهل البيت انجس منه وهذا الاستدلال كما ترى لا يصح ولا يكفي الاستدلال بالروايات الواردة في النجاسه لا يدل على عدم حرمه المال بدليل أن الكافر المعاهد قد يكون ولا اشكال ونجس قرنه ما له محترام في كان معاهد فالكافر الكافر المعاناه لا المال وان كان ليسا فلا تلازم بين النجاسه وبين عدم احترام المال اذا الاستدلال بالروايات الوارده <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله فاستدلوا على حليتي مال الناصين بعده اهل الدليل, الدليل الاول الذي استدل به على حليتي مال الناصين هو ما ورد في نجاستين ان الله لم يخلق خلقا انجسا من الكلب الناصب لنا اهل البيت انجسوا منه تدل بمثل هذه الروايات على حيثية أموال المحصين كما ذكر في ابن الطبيب الشيس كتبه ولكن الاستدلال محل تأملي باعتبار ان قائد ما ذكرت هذه الروايات نجاسته وأمناء من غير محترم منها فهذه لا يعني ذلك يا السلام ورحمة لذليل أن, <تصفيق> أن الكافر المعاهن نجس ولكن مهترم الله الكافر المعاهد نجس ولكنه محترم الله فالروايات التي تدل على نجاسة الناصر بها تدل على حليه أمواله لا هلازمة بين النجاسه وحليه الاموال الأموال وإن سيدنا الصدر رحمه الله ناقشه بنفس الله في الروايات على النجاسه وقال بأن هذا التعبير ان الله لم يخلق خلقا حديث السلام والرحمه سبحان الله خير عافيه قال بأن هذه الروايات ان الله لم يخلق خلقا الجسد من الكلب وان وان الناصب لنا اهل البيت من جسمين لا تدل على النجاسه الشرعيه وانما تدل على النجاسه المعنويين اي الخبث الباطني يعني ان الامام يريد ان يقول ان الناصب خبيثون اما انهم نجسون بحيث يضحر الإنسان يده إذا لامسه هذا لا يظهر من الرواية الظاهر من الرواية أنه خبيث الباطن ويدل على ذلك تنزيله أو تنظيره بالكالب فإنه لا إشكال في أن هناك نجاسات كثيرة غير الكالب فالتنزيل ذلك فلماذا شبهه بخصوص خصوص الكالب باعتبار أن الكلب مثلا له مثلا حزادة في النفوس لذلك مثلا في مقام السب يقال كلب من الكالب مثلا فهذا مما يدل على أن الكلب نوع خباته النفوس لذلك الإمام يقول هذا المعصبي في خبته أشد من الكلب مثلا إذا كان الكلب له خباته النفوس فهذا المعصب أشلت خباثة أو خبث من فالرواية لا تعرض لها لمقام النجاسه وإنما تتعرض إلى جثبات خبث الباطن هذا ما أفاد سيدنا الصدر بإمكانكم المراجعة إلى أبو توسيعه ولكن كما ذكر بعض اساتذتنا أنه تثلت شخصا فإننا داخل أبو هذا الرواية جدا فإن الرواية ضدأة للنجاسة إلى أشكال القرينة على ذلك صدرها وذيلها صدرها سنتكلم عن النجاسة اجتنب غسالة الحمام اجتنب غسالة الحمام فإن فيها اليهودي والنصراني والناصر لنا أهل البيت أي رب طلد هذا بالقبال أي رب هذا بالمقام القفة الباطني تجتمل مسالة الحمام فإن فيه اليهودي والمسراني والناصب لنا أهل البيت وإن الله لم يهد الخارج أنجسنا الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت يتكلم عن النجاس الظاهرية لأنه يتكلم عن الخبس الباطني والخبس المعنوني وقال لهذا يجتمل مسأل الحمام ثم أي خبس الباطني في الكلب وذاك مثلا الشاعر يمدح السلطان ويشده بالكلم انت كالكلم في عفاضك الود وكتيت في قراع الخطوب <تصفيق> فالكلم شفت الوفاء اكثر فريق في الشارع تعبد التذيبا حكم بان جسده اي في القبط الشارع من باب التعبد والتنزيل مثلا حكم بان لان جسده مجيسا وأما أنه باطن القبيل فإلى أي ربك كل باطن القبيل لا ربك هذا بالمقام فإذا ظاهر الحديث صدرا وذيلا فليكاد يكون صريحا في النجاسة الظاهريه فعلى أي حالين ك انواع الكلام يعني تعين السيد يعني استلام لا بمقامه بمقاومة بنقص يعني هو اي نوع الكتاب يعني ان الكلاب اذا نزل عليه المطر يكثر نشاطه موجود تشبيه اخر موقوف بنقصته موقوف اخر لا أريد أقول بأن هناك تشبيه تشبيه المرجعة الكلاب اتضرب مو من حيث النجاسة أن الكلاب إذا نزل عليه المطر يكثر نباحرا ماذا رب النجاسة وعدنا النجاسة أن الكلاب إذا نزل عليه المطر يكثر نباحرا هؤلاء المرجع مثل هؤلاء إذا عرضوا يكثر ، ردهم يكثر مثلا نباحهم هذا مقام التشبيه ، هذا موضع التشبيه فحيما إذن ، ما يستدل بي لا موافقا للسيد لا مخالفا للسيد لان جهه التشبيه تختلف عن المقام بعد يجي حاله الاموال نحن نريد ان نقول بان الروايات الداله على نجاسه الناصبي بل الاجماع قائم على النجاسه ولم يعرف في الخلاف ان الروايات الداله على نجاسه الناصبي لا تدل على حديث اموال نريد ان نقول فاتت أن الروايات الدألة على نجاس الناصب. بل أكدت الله عنها أن ليك أموال أي ملازمة بين المجاس وحديث الأموال فإن الكافر المعاهد نجس ولكنهم احترهم ما أي ربط فلا يتم هذا الاستدام الدليل الثاني الذي ذكره سيدنا من فوقي قدس صحيح الحمس من البخطرين صحيح حفص طبعا عن أبي عبد الله عليه السلام خذ مال الناصر أينما هو جبتين والتعمل للمكنيس وهذا مؤيد هذا الحديث مؤيد بالمرسل عن اسحاق بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام مال ماصر وكل شيء يكذبه حنا إلا امرأته هل أرد من الزواج؟ هذا تبع عليه فان نكاح اهل الشرك جاهز يعني ما يعتبرهم الشرك نكاح اهل الشرك جاهز يعني لكل قوم نكاح هذا من الروايه الذي سلم بها على قاعدة الإلزام في نكاح أهل الشرك جاهز. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اهل الشرك فان لكل قوم نكاح يعني لا تنزلوه من الزن اللهم صلوا على سيدنا الكريم لا تنسبوه إلى الزنا فإن لكل دخل منكاح ولو ل أننا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم هذا كلام الإمام ذهَل الاستشاعب كلام رسول رجع الإمام كلام عن الناصر ولولا ل أننا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لا أمر لكم بالقتل ولا ذلك إلى الجنان يعني مقصود بالإمام يعني الإمام المتسلّط الإمام الذي يكون له مقصوطا ذلك إلى الإمام بقرينة الرواية لولا أنّا نخاف ولكن ذلك إلى الإمام ظاهره أنه في مقام كون الإمام متسلّفان ومقصوطا هذا الأمر يرجع لهم على أي حال استدل بهذه الرواية صحيح حب سبحان بحكري خذ مال الناس بينما وجدتنا واجفع إلينا القرص استدلنا بها على حبلية أموال المعصر وأغلب فقاهنا استدلنا إلى هذه على هذا النظر لأنها صحيحة بسند وظاهرة الدلال خلما للنعصر أينما وجدت واجفع إلينا ولكن السيد السيستاني دام ظله تردد في المقام وأن هذا الامر غير معلوم أن أموالهم صبحاً وذلك لأنه بلا إشكال عندهم أن الناصب مسلم فأجلون عليه احكام القرى الناصب عندهم مسلمون وإذن أبلاقهم من المسلمين الذين مثلاً حكم بنجاستهم أو من المسلمين الذين قل يقال بهلية أموالهم فقلنا هو لا إشكال مسلم عندهم مسلم ولو لم يقل مسلم لا نحتاج إلى أن نستدل على هلية أمواله ولا نحتاج أن نستدل على نجاسبه قال يسقطه عنوان كافر معك هو لا إشكال أنه عندهم مسلم إذا كان لا إشكال أنه عندهم مسلم فلا محالين مثل هذه الرواية تعارض على المعلمات من قال لا إله جل الله أمو شسور الله حوما له جموع أو أنه مثلا تباب المسلم فسوق وقتاله كفر وحرمه ماله حرمه ماله هذه المتعارفه اذا هذا الحكم خلاف الاصل خذ مال الناصب هذا الحكم خلاف الاصل بلا إشكالي. قال الاصل في مال المسلم ان يكون محترما بهذه العمومات الاصل في مال المسلم ان يكون محترما ولا يجوز اخذه ولا استحلاله بمقتضى تلك العمومات إذن هذا الحكم خذنا للناصر إذا ما وجدته خلاق الأصل بما أنه خلاف الأصل فمن المحتمل قويا في نظره أن الحكم لا يقيرون في صحب الله يعني عندنا حكم شرعي إلهي أن أموال النصار حلاله لعل هذا التجويز صدر من الإمام من باب الإذن الولائي تجويز صدر لحفص البختري وأمدال حفص البختري تجويز من الإمام من باب الولايات حكم ولاية إستان وحكم قانون يعني أن الإمام عندما قال خذ ما لن ناصب وجدته لا يقصد بذلك إخبار عن حكم إلهي وهو خلية أموال الناصب بل يقصد بذلك الإذن لهذا الشيعي المعين أو لأنبالي أب الشيع من أنه إذن صدر بعنوان ولايه الامر لا أنه حكم شرعي صدر بعنوان الاخبار فارقمن إلى مقامين. أن نستفيد من الرواية أن المقام في مقام أن الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي وقَالَهُمْ أن نستفيد من الرواية أن الإمام في مقام الابن من باب ولاية الام من الامر الرواية في نظره ظاهرة في الثاني ولا أقل من أنها مجملة بين احتماد الرقم الولايتي والحكم الشرعية والرقم القاتمين وحينئذ لا يمكن الاستماع فيها خذ مال الناصب أينما وجدته وادفع إلينا الخامس أيضا كلمة وادفع إلينا الخامس يعني قد يقال بأنها ظاهرة في هذا المعنى من أنه مثلا يعني باب الضريبه ضريبة تطهير المام يعني ليس الخمس هنا هو الخمس الشرعي المصطلاحي الخمس الشرعي الذي ينقسم لزال إمام مسلم سادئ هو دال دال من الأحكام ليس المراد بالخمس طبعا بناء على أمكم ولايتي بناء على أن أخذ أموال الناصر حكم ولايتيون يكون المراد بالخمس هنا نوع ضريبة يجعله الحاكم الشرعي و ادفع الينا الخمس انبار الضريبه لانه الخمس الاصطلاحي الذي ينقسم لسهمين او سهام مثلا وتكون له احكام خاصه و لذلك سياتي ايضا هذا النقاش مثل هذا النقاش في الارض المشترات من الاثنين ثبوت الخمس بيه لون انبار الضريبه اصلا واكو روايات تساعد على هذا المعنى وليس من فاق الخمس الاصطلاحي إذن فحين إذن مع وجود هذا التشكيك لا يتم الاستدلال برده على خلية من الناصر دعوه ما المقام الثاني بعد أن يثبت حليه مال الناصر بعد أن تدفت الخلية حين إذن نقول بأن الخمس الذي يدفع من اموال الناصب من باب الفمس بالغنيمة بالمعنى الأخاص يعني ما يستثناء مرونة السنة يدفع حالين أو أنه من باب مطلق الفائده فيدفع بعد استثناء مرونة السنة طبعا مقتضى إطلاق هذه الصحيحة خذ مال الناصب أينما وجدت وادفع الينا الفمس الله يودفع إلينا الفمس من غير الاستثناء مرض السنه ودفع إلينا الخمس لم يقيد بذلك وادفع إلينا الخمس بعد مهونته فمن عدم التقييد استفاد أن الدفع حالي فعلي لا أنه بعد مهونة السنه هذا يستفاد من ولكن قد يعارض هذا الإطلاق بماذا؟ بالإطلاق ماذا إنما الخمس بعد المهونات فذلك يكون مقيدا لهذا ودفع إلينا الخمس هذه الرواية مقيدة من تلك الروايات المطلقة إننا الخمس بعد ولكن سيدنا الحونية بيشستر غور ذكر بنا ذي ذيك ومعلوم إطلاقة إننا الخمس بعد المهمة ومعلوم بلانا أن تلك الرواية تعرض للخمس الثابت بعنوان الفائده للخمس الثابت بعنوان خاص. الخمس الثابت على قسمين. ثارثا يكون ثابت بعنوان فايدة. فهذا يستخدم في مؤمن السنة. بلا إشكال لهذي الروايات من خمس بعد ما. وثارثا يكون ثابتا بعنوان خاص. بعنوان المعبدين. بعنوان الكنز. بعنوان الحلال المختلط بالحرام. بعنوان غنيمة الحار. هذه العناوين الخاصة بعد مجلس النبي يوم اليسير. لان الخمس ثبت فيها لا بعنوان الفائده وانما ثبت فيها بعنوان خاصين قائمه الحار معدن كان وما نحن من المحتمل ان قوله انما الخمس بعد المؤونه ناظر للخمس الثابت بعنوان الفائده لا لكل خمسه إنما الخمس بعد المعونات اذا قلنا المراد به كل خمسين لا الفرق بين الخمس الثابت وبين ما الفائده والخمس الثابت بمعنى الخمس وعليه الخمس الثابت في اموال الناصب بهذا العنوان وعنوان مال الناصب ايضا استدلنا به هنا اما اذا قلنا بناء على روايه انما الخمس بعد المعونات نعود الى الخمس الثابت بعنوان الفائدة الخمس الثابت بعنوان الفائده هو الذي يكون بعد المعونات للخمس الثابت بالعنوان الخاص يعني محل حنحطها بالمحل التقليدي لاننا علم كلامنا, لأن كلامنا الناصب لا بعنوان ثانيه بل بعنوان شنو بعنوان خاصين روح البيت فمع التشكيك في اطلاق انما الخمس بعد المنونه هل انها تشمل نطلق الخمس او انها خاصه بالخمس الثابت بعنوان ثانيه مع التشكيك في ذلك لا منطقي يعني تبقى على اسمها نحن نترسخ بإطلاق صحيحه حفص من المختري ما لم يثبت المقييد والمقرض من المقييد مجمل فحين إذن لا يصح التنصيب صاروا غيره. وذكرنا أمس بأنه لعل الظاهر والإطلاق إنما الخمس بعد ماونن وليس في الرواية أي قرينة على النظر إلى الخمس الثالث في نوع الثالث مطلما إنما الخمس بعد ماونن قيلناه بغنائم دار الحق للدليل الخاص قيلناه مثلا ينفره بالمعدن للدليل الخاص ينقرر ينفره تحت هذا الإطلاق فحتى لكم ستابق بعنوان مال الناصر لا بعنوان مطلق الفائده إنما يكون بعد المعنى وعلى أي حد لأجل الشكل يتبوت الإطلاق وعدمه سهل العظمات والقحوة اخراج خمسه مطلقا إخراج خمسه مطلقا يعني بجون استثناء مؤونة السنين الاحوط الآنين وكذا الاحوط إخراج الخمس مما عواه من مال للبغات إذا كان من النصار لا إشكال أن البغات إذا بغت فئة من المسلمين على فئة المخراج لا إشكال بأن البغاة إذا كانوا من النصارى يدخل تقنون في كلام جديد يدخل تقنون في الناس الكلام فيما إذا كان البغاة مسلمين محبين لاهل البيئين وليسوا من النصارى هنا ما هو الحر هنا نقل عن الإمام امير المؤمنين صلى الله عليه سيرة كامة نقل العماني من هذا أن سيرته كانت في الخوارج على البحثين قسم الله بعدما قاتلهم فاستمعوا لهم قسمها على البحثين معنى أنه اعتبرهم لقفهم القفاء وهجر على أموالهم فقط مغنى هم دار الحام فبالنتيجة يجري على أموالهم بمختبى هذه السيرة يجري على أموالهم ماذا؟ خمس رمينة دار الحام لأن نفس مغنى همين ولكن نقل الشيخ بالمقصود والشهيد بالدروس أن سيرته عليه السلام في أهل البصراء عندما قابل أهل المصر حرب الجمال على خلال ذلك وأنه أمر حتى برد القدور فحينئذ بعد هذا الناقل يقال أولا بأن النقلية متعارضة فلم ينشيكا بصاحب الله لم ينشيكا ثانيا بأن السيرة دليل فيهم لا كاشف فيه عن نكته التقسيم او نكته غيره سيره علي على انه قسم اموال الخوارج هم باي نكته قسم اموال الخوارج لانه خوارج او قسم اموال الخوارج انهم نصاب لعله عرف منهم النص لذلك قسم اموالهم فتجأ المسألة الى اموال النصاب لا تكون حفما جديد يعني مجرد سيرة التقسيم لا تدل على ان عنوان الباضي يجوز نخدمها لها ما يزب العالم لا يزب سيرة على التقسيم لعل سيرته كانت من نقطة انهم من النواصرين لذلك السلام عليهم مجرد السيرة لا تكشف عن النقطة نقطة التقسيم كما ان سيرته على الرجل بعد حرب الجملة رضا حتى القدور لا يدل على انهم مثلا محترموا المال لعلهم من باب المن والعفو ارجع عليهم حتى قدورهم فسيرته على الرد لا تكشف عن كونهم محترمين المال إذا كلا السيرتين مع كونهما مع كون النقلين متعارضين أو متساقطين ايضا لا تكشفان عن مفتة المقام، لا تفيدنا في المقام، لا تفيدنا انهم محترموا المال وانهم غير محترمين فاذا بالنتيجة بعد تساقط هذه الامور نرجع الى مختبى العمومات مختبى العمومات قال لا اله الا الله محمد ورسول الله حرما فلا يجوز اخذ اغناقهم وحين لا يفتد الخرس في هذا العمومات لذلك صاحب الله قال وإن لا يعني وإن لم يكون نصاب فيشكل عليه المسألة الثالثة يشترط في المغنم أو المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أما يُكافر غصب من مسلم وبعدين مسلمون هجموا على الكفار وأخذوا هذا وبعدين كل مسلم ثأر أو ذمي أو معاهد او نحوهم ممن هو محترم المال والا اذا كان ما بيد الكافر مغصوب ممن هو محترم المال يجب رده على ماله ولا يكون غنيمتان نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من غير محترمي المال من اهل الحرب لا باس الامر مثلهم مثل غنيم واعطاءهم وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم الحرب مع الغاصب وليست مع المغصوب الا أن المغصوب والغاصب كلاهما كافرا كلاهما غير محترم المال المال يحدث غنيا بالنتيجه وكذا اذا كان عند المقاتلين مال غيرهم بعنوان مو غاصب عنوان امانه كافر مؤتمن لمال كافر اخر ما يفرق الحال امانه وديعاء اجاره عاريه غاصب اي شيء المهم ان هذا المال لا يرجع لمحترم المال سواء كان ملكا للمحارب او ملكا لغيره من انه غير محترم المال يؤخذ بعنوانه بالنسبه الى هذا الشارط قال به المشهور المشهور قالوا بان الغنيمه إذا كانت مرسوبة من محترم المال ترد على المالك ولا يفرق إذنك بينما إذا عربت هذا المطلب قبل القتال أو بعد القتال عرض هذا المطلب قبل تقسيم الغنيمه أو بعد تقسيم الغنيمة يجب أن على مالكه مقتبس تصحاب ملكية ذاك وجوب الرد على المالك لجليل على الهدي ما أخذته مقتضى عنهم على اليد حتى دي وجوب الرد على مالكه وان صار غنيمه وان خسام مقتضى عموم على اليد بل يساعد عليه صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن الترك يغزون المسلمين عن الترك فياخذون أولادهم فيسرقون منهم يعني يسرقون من الأولاد ما نو يسرق الولد ولد مقابل أن يقتل مال الولد ولد المصلين فيسرقون منهم أيرد عليهم يعني يرد على المسلمين قال نعم المسلم هو المسلم والمسلم أحق بناله أينما وجده وانت تجيب على ولكن ذهب الشيخ الطوسي وتشرح هو الى اثبات المشروع وانه له اذا عرف الامر قبل الحيازة والاستيلاء على المال عرف انه لا هو صاحب هذا المال هذا له لكن اذا عرف الامر بعد بعد أن حيزد أو بعد أن قسمات وصُبَحَت غنيمة بعد ما نمشي أو يغرم له من بيت ما المسلمين من هباء يقع غنيمة خلاص ما أخذ واستولى عليه يقع غنيمة فصل بين المقاتلين غاية ما في الأمر أنه يمكن أن يغرم له من بيت ما المسلمين أليهم يغرم له من بيت ما المسلمين تذلل الشيخ التوصيق الجسر وفي الروايتين الروايه الاولى مرسلت هشام النسائي عن بعض اصحاب ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام في السجن ياخذ العدو من المسلمين في القتال من اولاد المسلمين او من مماليكهم فيفوزونهم ثم ان المسلمين بعدما قاتلوهم فظفروا بهم, بهم وسبوهم واخذوا منهم ما اخذوا الى ان قال يعني المماليك هذه عبيد كانوا ملكه المسلمين اخذها الكفار الان كفار المسلمون يقال كفار استرجعوها الى ان قال المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين قسم قسم غنينا يقامون في سهام المسلمين فيباعوا وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيتنا المسلمين العبد سر غنيمة إنما قيمته تعطى لمالكه من بيتنا المسلمين هذا الرواية أول ضيف للسنة للإنسان ثانيا نخص من المتع لأنوارده في خصوص العبيد يهدي مطلق الأموال ثالثا لم يعمل له الأشقر شيء ستجد روايه اخرى اذا عندك شيء بصحيحه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن رجل لقيم العدو واصاب منه مالا او متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك فبودر كشنو ذلك كيف يصنع بالمتاع الرجل هذا ذلك من متاع ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ ما أخذوا؟ كيف؟ أصابوا ما أخذوا؟ ماذا يقول كيف يصنع بمداع الرجل؟ ولم يرد. هذا دليل أنه أصابوا ذلك إما أصاب العدو الذي أخذه أو أصاب الرجل صاحب المال يعني أصابوا يعني عرفوه. كيف يصنع بمتاع الرجل قال اذا كان اصابوه فاصابوه مجمله قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه وان كانوا اصابوه بعدما حازوه حازو متاع الرجل ذاك فهو فيء يعني متاع للمسلمين فهو أحق بالشفعاء سندع حتى في الخامسين ما يغرب له اذا حازوا يكون لهم فاذا يكون لهم هو شنو يصير يقول هو الى حق الشفعه يعني لو اراد واحد من المقاتلين يبيع الغنيمه اللي عندين اثنين مشترين واحد منهم هذا هذا احق بالشراء من الثانيين يعني ما الى إلا هذا الحق حق الشفعه أنه مثلا إذا كان سيف أخذه الكافر، ثم أن المسلمين غنم، ثم أن المسلمين غنموا هذا السيف، فهذا السيف يصير غنيم للمسلمين. رأيت ما في الأردن لو بيع هذا السيف وكان هناك مشتريان أحدهما مالكه الأصل والثاني إنسان آخر، المالك الأصل أحق بأن يشتريه إذا نحن طبعاً نقول لا أنت أحق، ولا حتى غرم به المسلمون. نعم. اثنين غير سيرقوي فقدره بها احتمال انفرادنا الاحتمال الاول اصابوا ذلك يعني اصاب العادي يعني حصلت انها ثم ان المسلمين اصابوا ذلك يعني اصاب العادي يعني حصلت انها كيف يسمع بكذا الإمام قال ان كان اصابوا يعني أصاب العدو قبل أن يحوزوا المتاع فصارت خيارة المتاع شنو؟ بعد المتاع وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه نحن نجيب احتمال الاول الذي بنى عليه الشيخ احتمال الأول الذي بنى عليه الشيخ الاستدلال هو ان المراد فالحيازة في, في المقام التقسيم وعدد التقسيم إذا كان اصابوه اصابوه يعني يعني عرفوه يصابونه بالمعنى العربة يعني عرفوا صاحب المتاع قبل حيازة المتاع يعني قبل تقسيمه قول الهاتب قادله وخلصوا المتاع إذا عرفوا الرجل قبل تقسيم المتاع هي المتاع هي عليه وإذا عرفوا الرجل بعد تقسير المتاعر متاعر السلام إذا كانوا أصابوه يعني عرفوه بعدما حازوه قبل أن يأرزوه يعني قبل أن يختسموه ردعه وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء للمسلمين هو حق الشيء استدلال الشيء يتموا على ولكن هناك احتمالان آخرى الاحتمال المروي ان يراد في الاصابه هو القتال اذا حصل القتال ثم حاز المال فحينئذ لا شيء واذا حصل القتال واذا حيز المال قبل حصول القتال فهي لذيذه يرد عليه ان يفسر الاصابه بمعنى القتال بناء على هذا لا يكون الاستمناء احتمال الثالث الذي يذكره سيدنا الخوي يقدس سره ويرتضيه وهو ان المساله مرتبطه بانهم قاتلوا او ما قاتلوا كلهم الأدو ما قاتلوا حصّروا هذه الأموال والعدو كان غافلا عدوهم أخذ أموال وكان غفلاً وهم أخذواها ما لا رب بالفتار وما لا رب بغنيهم بالحق المسألة هكذا أنه هذا المتاع تارة يعرف صاحبه قبل أن يحاز يعني قبل أن يستولى عليه تارة يعرف صاحبه بعد أن يستولى عليه الإمام يريد يقول إن كنتم عربتم صاحبه قبل أن تستولوا عليه لا مع عربه مجرد إستلاعية ربتوا على صاحبه عليني ما أخذك حتى تؤذك وإن كابل استولوتم عليه وتملكتموه بعدين عربتم صاحبه لا لا يجبوا الضمان؟ لأن هذا منذ مجهول المالي وفي الفقه يذكر بين مجهول مالك واللقطة هذا هو الفرق. اللقطة هي معلوم المالك. قالت ما في الأمر مجهول العنوان لأنه مجهول المال. اللقطة من باب مجهول العنوان من باب مجهول المال. اللقطة أن يرى الإنسان شيئا يعلم أن له مالكا. لكن لا يعرف ذلك المالك بعينه هذا عناه اللقطة. اللقطان يرى شيئاً يعلم أن له مالكاً محترماً لكن غزباً لا يعلم عنوانه هنا بعد البحث عنه حسب اختلاف التدري في القرى والمقرى يتصدق عن صاحبه الواقعي عن صاحبه الشهور يتصدق عن صاحبه ويعرف أن له صاحبه الواقع. يتصدق عن صاحبه الواقعي وإذا تبين بعد ذلك صاحبه ضمينه هذا الوقت، أما في مجهول المالك هو المال الذي يجهل ان له مالكا او ان له مالكا لكن غير معلوم الاصم يقول هذا مال الاصم ما له مالك اصلا احتمال ما له مالك اصلا واحتمال ان له مالك لكنه غير معلوم عنوان تمام قيمه يقول المال يعني المال الذي لا يحرز ان له مالكا من الاساس في مجهول المالك يختلف عن المقام. في مجهول المالك مصروف يقرؤه البقيه. أما يقول القدر القادر المتأقلمين بقران لأنه ما ورد عندك الروايات عنوان مجهول المالك تحديد مصروف ما ورد الروايات. المالك. بما أنه لم يوجد في الروايات عنوان مجهول المالك وتحديد مصروف. إذا نقول القادر المتأقلم أن مصروفه البقاء. هذا والبقية يمكن أن يجعله مصروفا آخر. ولذلك في بعض الفقهاء ما يشترط في اعطاء مجهول المالك الحاجه يمكن يعطيه انسان غير محتاج وفي اليوم ما حدثت في روايه مصرف الروايات ما حدثت في مصرف مجهول المالك فانا يمكن اعطيه لمن هو محتاج لمن هو غير محتاج على اي حال اذا صرف مجهول المالك في مصرف فقراء في او غير محتاجر. بعد ذلك تبين أن له مالك لا لأن الروايات التي صرحت بالضمان وارده في عنوان اللقطة فلا تسري إلى من المالك هنا لا تلعب مالك انا صرفت حسب ما أمره للفقيد صرفت لهم أصرفت لليها هذه الرواية مالك لذلك هذه الرواية إذا كانوا أصابوه يعني عرفوا الرجل قبل أن يعوز المتاع قبرت عليه عليه بمهارك التكوان إن كانوا أصابوه بعدما عادوا المتاع يعني وتملكوه واختسموه فصرف مجهود المالك في مصرفه الشرعي لا تماما هو المسلمين المسلمين هو حق الشبعات الرواية أورى إلى هذا ما مع الرواية من أجمالات الثلاث أسقف عن لا يعتبر طبعاً، لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين في المائة، فيجب إخراج خمس الغنائم قليلاً كان أو كثيرة على الأصح أن الدليل تقيس، فعلمها نورا بالشكل هذا، ولم يقيس بالنصاب فمعتبر إطلاق الدليل عدم التقييد. السلب من الغنيمة فيجب اخراج همسه على السالب السلب هو من في الحرب من شون الحرب إما ان السلب من تدعى في الحرب فحين ادن يدخل دخل دخل عنوان غنيمة من دار الحرب عنوان غنيمة من دار الحرب يشمل السلب فيقوم غنيمة لا اشكرا ويدل على ذلك <تصفيق> لا فأنه ما يوجد رواية خاصة هو العامة الروايات العامة الواردة في غنائم دار الحرب وأن غنائم دار الحرب تقسم بين المقاتلين وعليه ما يدفعوا القومس هذه الرواية تشمل مثل السلم إن السلم تجعان الحرب يدخل بها عنوان غنائم دار الحرب رايت ما في الامر انه لو ان ولي الامر اخذ السلب وجعله لشخص خاص او جعله للسالب اعطى السالب السلب, السلب حينئذ اصير هذا من باب الفائدة من ومنبرها لان هذا السلب ثبت له لا بعنوان غني من تبدو له بجعل الحاكم الشرعي فهو جعالة وهدية نحنة عم بعنوان آخر غير عنوان غنى من دار الحار وعين يجب في السنة فيه وعين السنة يقول السيد ذكر مصلب في ضمن الكلام لا إذا رأوك المطالبين إلا رعا ده. الكلام يجب الكلام أو الشيء, الشيء يذكر أو يقول ورد في صحيحة ابن سنان صحيحة لكن ورد في هذا التعليم ليس الخمس إلا في الغناء الخاصه هذه كان نمو مؤيد لي ليس الخمس إلا في الغناء الخاصه هذه الرواية مع ظهورها في الحاصل كيف نجمع بينها وبين الروايات ان الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير في صحيح تريم المنزعات الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير وهو يقول لا ليس الخمس الا بالغناء الخاصة كيف نجمع بينهما ذكر سيد الخولي بان الجمع الأول أن يراد بالغنيم مطلق الفائدة يعني غنيم بالمعنى لغوي مطلق الفائدة ليس الخمس إلا في الغناء الخاصة يعني في مطلق الفائدة كيف سأل, سأل الأنواع فائدة كيف ماذا تلاح؟ لا مظاهرة يجب أن يكون خاصة بعد خاصة ما يبعنا بعد إذا المراد بالغنيمة مطلق الفائدة تعمير بخاصة لا معنا له ايسر خمس الا في الغنائم الخاصه التعبير الخاصه لا معنى مطبق الفاتحين على خلاف الطبخ أن ان يراد به قال او يراد به وجه اخر كما ذكر ذلك الشيخ وما ذكر الوجه عليها نقول إما أن يحمل على التقيه قال الله في مقام التقيه بما أنهم يرون المجتمع لأنهم فقط تعالى بواردة بل في مقام التعارض بينها وبين غيرها من يشبع قول الناس سمونا أذن موافق لقول الناس العامة الناس العامة الشبكة ما سمعت مني يشبه قول الناس تفيد وما سمعت مني لا يشبه قولهم فلا تفيد شبه الشبه كافي في رسل الحوار طبعا إذا تعارض على رسل الوجه الثالث هنا نقل الشيخ البروجردي استاذنا حفظه الله عن والده الشيخ علي محمد البروجر كان من المراجع يقول ذكر شيخنا الوالد طالت ترى في رسالته في الخومز انه مثل هذا التعبير مارد في النصوص ولا يراد به الحصر حقيقي، ما يراد به الحصر الضاطي نظير رواية ما رد علينا في باب الخومز لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع فصال الطعام والشراب والارتماس والمساء مع ان عندنا مفطرات كثيرة دلت عليها تدلة غير هذه الهزة تعمال الحصر في النصوص لا يرى فيه الحصر الحقيقي فهي الحصر الإضافي بدليل أمثال هذه الروايات وحينئذ لا يتنفعوا مع الروايات الأخرى بل نقول أن هذه الروايات طبعا اهنهم أفضل مو هذه البيانة جيل والأظهر في الجمع أن يقال إن الحصر المذكور قابل للتقسيس شلو حصر قابل للتقسيس هل هو المقصود حصر إضافي وإيه حصران حقيقي قابل للتخصيص فيخصص بماذا لا على بموته فينا. هنا أيضا تعبير بالتخصيص محل تام. نقول بما أن لسانه آب عن التقييد لا يقال إن غيره مخصص له. لما يقال إن غيره حاكم من عليه. من باب الحكومة تصرف. من باب الحكومة تصرف في الموضوع لا يقال بأن غيره مخصص له. لا. ولأن لسانه آب عن التقييد. I'm oh, going